na nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, saarun wadukhanun wadama atfalun farat wa عجاج الأرض مرسودة أرى الأطفال في دور أطال الليل والسهدى أرى شمسا على رمح ولكن لا أرى خدا قرى بدرا على نذار غفا مثقل الدم الزندا أبصر أرض الصف بوجدي ولما يجري ألطم خدي أسمع أصوات النسوة قتل mazlum al أرى الحوراء قد قامت تردنا حلاء الذخورة ألا من ناصر يسمع عليل لم يطيق صبرا أراد السيف فلم يقدر فنادى زينب الكبرى أرى يا عمتي شمرا يحز الناحر والفجر فر يا بنت الزغرى فر في حر الصحراء واسود صبى حول الأكوان قتل المظلوم العادشان ودخان ودم اطفال في راب بحال جا وزل وصفا يرون الوالد حاني به قد اغمد السيف إلى البيداء قد فروا منهم أغم جف وحل الليل في الوادي فماتوا وحدهم خوفا ماتوا في الوادي بسكوت والطفل إذا خاف يموت والباقي ربينني Ketelul mazlouma al-adshaa Ketelul mazlouma al-adshaa Ketelul mazlouma قتلوا المظلوم العقشان نساء أسرعت تعاد وخيل خلفها تتبع على أثوابها نار وفي أحضانه رضا رباب أجهش تبكي تنادي من لا غا يسمع رضيع ناعم قلبي ولكن ما أدوه المصرا. تنظر سهما في وداجين والطفل أدار لها عين يخبر غام دون لسان اثل المظلوم العطشان نار ودخان ودمع أطفال نار و نفان و دماء أطفال فرّة و نساء في كل مكان قتلوا المظلوم العقشان لماذا الأخت لم لا أعرف ما الذي يجري لماذا لم يسأل عني تنادي زي نبو صبري بلا عين بلا هام قضاء بدرا على النجار فما عمري وعباس بلا كفين يا عمري أنت الكافل يا عباس فانظر ما يفعله الناس صارت خيمة الميدان قتال مظلوم العطشان <تصفيق> <تصفيق> أطفال ودماغ أطفال فرح وقسان أرى في ليلة الحادي خيالا سار مكروبا أراه من أرى متن أتا بالصوت مضروبا أراه زين بالحورة تضيع يوم محبوبا حبيبا مات مذبوحا ذبيح عاد مسلوبا يا نور عيوني هو خليلي غبت وغاب اليوم كفيلي وصراخي في كل زمان قتل المظلومة العجي <تصفيق> لشاعر الدكتور أحمد العلياوي